بوك تو اتستأتي ثلاثون ثلاثون ريستورانش في المطعم اثنين في المطعم اثنين فاشلس تونيتو شايدز لبا واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح ليموناتي توي شيذلوا واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون اوميدور تسوين توي شيذلوا واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم ايرت تشيكا زيتل غوينوس داوليفدي نبيذ احمر من فضلك كاس نبيذ احمر ايرت تشيكا تيت نبيذ أبيض من فضلك كاس, أبيض. أريد كأس نبيذ ابيض ايرت بوتل شامبانوس أريد قنينه الشمبانيا من فضلك قنينه شمبانيا كيوار <تصفيق> ستيفزي هل تحب السمك هل تحب السمك كيوار هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر كيوار خوريس خورسي هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ ما ميندا رامي خورسيس غاراشي اريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم ما ميندا بوستني اوليسكرزي اريد طبقه خضروات مشكلة من فضلك طبق خضروات مشكله مي ميندا رامي رات لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل برنجيت كنيباوت هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الارز ماكاروني تكنيباوت. هل تحبه مع المكرونه؟ هل تحبه مع المعكرونه؟ كارطوفيلي تكنباوت؟ هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ اس لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه. كرزي <وزقي> ثيڤيا. طعامه بارد. الق طعام بارد. اس ار شميكवेट اوس. لم اطلب هذا. <ترجمة> ما შეკვეთა და უახლესი ვერსიები შემოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე. ili pth